فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا ترجعوا وأذكى لكم الله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله غبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن, أو أبنائهن, أو أبنائهن أو بعولتهم، أو إخوانهم، أو بني إخوانهم، أو بني أقواتهم، أو نسائهم، أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانهن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 إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تصلحون